يَوْمَ يَجْمَعُ الله الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا قَالُوا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 بروح القدس تكلم الناس في المهد وكثلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ علمتك الكتاب والحكمة إ تَخْلُكُ مِنَ الصينكَئتِ الطَرِ بِذني فَتَمْ فُغُ فيِيهَا فَتَكُُ طَيرًا بإِذْني وَإِذ تَخلُْكُ مِنَ الصينكَئتِ الطرِ بني فَتَن فُقُبِيهَا فَتكُ طَي بِ وَتُبِئُ الْ الأثمَهَا وَأَورَصَ بِ وَتُدِيرُ الْأَفْئِدَةَ وَالْأَبْصَارَ بِإِذْنِي وَإِذ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الذين كفروا وإذ كففت فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أوحيت إلى أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأن إذ قال الحواريون يا عيسى بن مرجم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء إذ قال الحواريون يستطيع ربك لَتَتَقَّلُنَّ اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ هَل لَّسَتَ قُلُوبُهُمْ كَغِشَاهَا إِنَّهُمْ كَارِهُونَ حَقًّا قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنها وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قد وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ قالوا نريد ان ناكل منها وتقم ان كل ونعلم ان قد صدقت تناولنا عليها من الشاهدين